بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُنْ لِعِدَّةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا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 واللائي اسمن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن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 اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا, ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 اللهَّهُ الذي خَلَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأررض مِث لَهُ يتَنَزَّل الأأَمْرُ بَيْنَهُ للتَلَوا للتَعموا أن اللهَّه عَ كُل شيءَي قَدير وَأَن اللهَّ وَأَن اللهَّه قَدَأَحطَ بكُلِّ شَيٍ عيمَا